Book two Five in Dertag 35 35 Beideelachove في المطار في المطار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 مقعد بجانب النافذه غير المدخنين من فضلك مقعد بجانب النافذه غير المدخنين اكول graag my من فضلك أريد تاكيد الحجز من فضلك اريد تاكيد الحجز اكول graag my bespreking من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك اريد الغاء graag my bespreking verander من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز wanneer is die volgende vlug na rome Wanneer vertrek die volgende vlug na Rome? Wanneer vertrek die volgende vlug Daar is 2 sitplekke beskikbaar. Is daar nog plek vir Is daar Nee. Ons het net 1 sitplek beskikbaar. Nee. ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط وانير لانت انس؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ وانير سال انس دار فيس؟ <تصفيق> متى نصل؟ متى نصل؟ Wanneer is daar 'n bus na die middestad? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Is <تصفيق> dit هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ Is dit هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ اس ديت هل هذه امتعتك؟ هل هذه امتعتك؟ وفيل بغاسي ماغ اك سامنيم؟ كم اخذ معي امتعة في الطائرة؟ كم اخذ معي امتعة في الطائرة؟ 20 kilo. 20 kilo. Wat? Net 20 kilo's? Kim? Fakat 20 kilo? Kim? Fakat 20 kilo? Besuk bo.ok.de vir die klankleers en tekst.